إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تقاتوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنت كن نحن أولياء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 وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا هو حظ عظيم وإما ينزعنك من الشيطان نزر فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والماء الشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فَإِنَّ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ